A'udhu billahi minash shaytanir <Sülüyor> racim Bismillahir rahman وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا كُنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَصْمِيَةَ الْأُنْبَرِ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَمَا لَهُمْ إِنَّ الَّذِينَ لَا مِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَا يُسَمُنَّ الْمَلَائِكَةُ تَتَسْمِيَةَ بسم الله الرحمن الرحيم كل Yes! <laughs> O نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله